الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن اهتدى بهداه يا شيشتلا او خالانيك ابيتهوي خوشويستي بندكان بخوي پروردگاريان افرمي وياك يكا يكون منيبا الى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى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 خائفا منه راغبا راهبا لعلامه خوشويستي توي عبد وخويتو اويا كواتو تو بكار بي بوغريتو بلاي هركات يسربتي فرمان كاني كرت شكي من انسان من طبيعتي حال كسمع اني بتوامين كسمع اني ملائكه بين همومن بنا حكين لعلامه خوشويستي تو بخوا اويا زوبغريتو لتاوانك دان بني بتاوانكتا تماشا كان سيد الاستغفار من هي البانيان والإواران يا غماري إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام باشتريني كلام إنسان بيله والتوابب كأبجارة والاستغفار كعام كلمات أنا كبانيان ويواران بيله كسيد الاستغفار في اللهم <تصفيق> أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوبين الله هذا ما سيد الاستغفار يعني أخوة تأخوة مني تؤمن دوري كردوا من, من تأبيا بفرستم خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك عهد وعدية عهد هو أنك أخوة عهد لأيما ورقرتك كوابية فرستين وعدية أو وعدية أجل أمام أو من فرست بما خاتبها هذا أخوة من شام لو دوشتيا يا كم من عهد ما وبته عبداتي وبته كم اهو بجيهن نسرتاو رجاش موات اوعدي خد لمنا تحققك بهشت بيتي وبيني خد وانا على عهدك ووعدك من يعني كاني من موضوع توانا او النيه كنت ولا نات هيجي هيجي اقول نه، هو تكاليف هم بیکی. مثلاً هر هیچ تی کیتیانی، مادرم تو اخلاق لوجوده هم نه به هیچ حموض، اندامی جانیش دل کار کرد تو اون به بتوان کرد نوش، با اخلاق نوش کی. هو تیانی. جم مقصودم نیست طعکه. تو ولاد نه تو ام تا قطعی پیام نکردم. هو تمالیا و و نترسانه لخواهی تعالا و. رجع بينابونا بخوي تعالى وببهشتة كتشاني أجربا داشت إلى سرنيش دانو إن شاء الله أبوه لك بنعمتك عليه أبوه لك يعني اعترافا كم بنعمتكاني تولى سرمند وأبوه بذنبي واعترافا كم بتاوانا كم أهم نقطة مهمة كي يستلير أيسمان لما سليت توبة إشارتي به كتو غلطتك كي ما غلط نيا. كغناه قد هي ما له ما من شاكه كار ما من لهمك سي باستر له والله كذاك اتبل مقصر اول شيء انجام ايام ترى لا تغسلوك مكوري دين الشخصك بس شخصك, شخصك بوكاله والله اخوا قزاري منا وتي او من داوك دو من سنتي شي وكر قاته وقزاري ما شاء الله لم نزمنا ابن يعني تويا ب خدا وند با جور آزانی، ب و نتکبور که آخریه کم گناهک که همومانیت وگلاین است لحی گناهی شیطان نب و کتکبوری که سجده بر ونابم مل اجرم و لا قرآ. آخر ب تکبور سرمان شو با قرآ. است شهر ب تکبور سرمانش شو با قرآ. کیلا تقل لا آخادت العزة بالاسم اکوایت کار. هکل خواب ترس خواجه بجی. جوره و بشو گمودان چی؟ من it's I'll come to, Yes, come the paupen come with this thy seed What is it that you give them all your freedom? Because when he tells his전ers should the holy standing, then he will receive it and then he will receive it But if we tell him anymore he can't keep it Who ends against the peace? Do Not Abraham جابی عجادار بین منیب او کسی توبه که اجرت او بلا خواه خوی که گناه حد کرد یکسر بجریره و دور کعدمان هد دور کعد یه دور کعدی توبه که حد کرد یکسر با خوته تشویت و دور کعد نیوش قبل خوای لبخش لحدیس وارید بو خوای گردن رجای و نرجامان پیهیتی آو نخوش حال معنی کو حادیسه بس اما بو کسی که با جوانی تیگا استغفار و فضل استغفار یہ حدیث کہ فرمایا اگر گناہ نہ کر خواہ نہ تو انا با قوم یہ گناہ کن دا ولی بردن کہ اللہ تعالی لینخوا جب وہ نا غفار درچے غفور درچے اے تے غفار غفور یعنی امب ہیواد نہ کہ الحمدللہ خواہ گرے بہیواد نہ کہ خد دولت نہ کم ملائکہ چ سر بھی کیا کر ملائکہ درست کر دو ہج گناہ نہ کر جن جن خوازی نہ او بابہ آواهان خواهای درست کردهن، بس امی واد دروز نکردهن، امی با عارزو درست کردهن، امی با خواردن درست کردهن، امی با دنیا درست کردهن، امی با گناه درست کردهن، امی با اشترانه درست کردهن، بس پیدا لبگر راوا، بگر راوا، بگر راوا، بگر راوا. جاله خائفان مینه راغب الرایبه، آبی لی بترسی، راغب اوکسای کوات شایی ل نعمت کانی خواه ل دنیا ول قیامت، راهی بیچ اوکسای لیترسی ل عقابی أروك وخائت على لم أتاني خير ما نولى سورة معنا أعتك. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. كباسي بهشت كعليه ما أويك وعد راو بهر كسيك أواب بأواب يعني توبكال به. بقراي توه. حفيظ. أقادر به. محافظة لسديني محافظة ابن عباس فرمي. احفظ الله يحفظك خوابو باريزه اما تشو يعني حدودك يعني سنركاني بباريزه اوشتو باريزه احفظ الله تجده توجاهك غير تو خواب باريزه وته سنركاني خواب باريزي ديت بعدين دا وكانت دا وكانت هدي من خشي الرحمن بالغيب كالاخويا خويا تسلقاتك اخوان ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان منيب روج ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان يعني يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس لا ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان حاشينا خشي هنا وبشان سلام اويا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود حتى حتى الجن ابر ما يشاءون فيها مزيد. ان ولدينا مزيد مزيد قبرتك وعلماء تفسير بيني اخوان ان ج اخوي تعالى جبيني بتاوكان قد تو تو إذا المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه فلا يكون عبد الله محبه إلا بين خوف ورجا انسان ابي بترس لويك لو او دسكوتاني لدس درب تش قوشويستي خوشويستك لدس درب تش هر يگلايو اگر خوشويستك ابي اي لويك لو خوشويستك لدس درب تش سيوتو كسي خوشويست خوشويست دبي سلامك لينك الله راكي بدوار زابونيا لسروها مو انا تعالى كوالا ده سنيني. جاب نابي بعبد إخوانا ببخوش يسخوا ابي لا الأخوة بترس وأبي هيواشي بهبه هيواء ترس. أمر هيواء ترس كان تماشى كان شونه. ببين السر واقعي خومن. هيواء ترس هي ما شونه. هيواء من بكيه بعبد. ترس إيش ماله كيه لا عبد. أي خواي عبد زور بكمي. أمر روايل يا توبراكان. جابي بدو بشراب زندوان ومردوان. زور گس ہے ہتائے استش اللہ ترسم عبد القادر جیلانی چاوم چھوڑ اگر ہوا دی بونکم نلم مدد یا یا عبد القادر جیلانی اتلس اے او کیسے اوہ کا او مشرک کافر ہے خوی تعالی رقیل ہے اللہ یہ بل من بتلس نہ بل عبدکم ترسی استباس کے لایت چی کیا یا ہیوائی پیتی اللہ ہیوان بوہ یا یا رسول اللہ یا عبد القادر یا استنا بین لم رمضان یا جو تنلہ مو گورانی اشتکان گورانی كانت هاوارك في أغنبار اولا أعطاء كانوا أولاً أولاً أولاً أو هواي بخوانية هواي بعبداً أخوة يقول رجال الله والله نادى بها بربا محمد بالذاته صلى الله عليه بربا عبد القادر بالذاته كيف هذا صلاته؟ وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم الى الله تعالى أنهم كانوا راجين لو خائفين منه أخوة يقول خبر إياه لقرآنك يا سربارت باو کسانی که وعده چیزور مخلص و تای بدمن بون بخواه کمالایک و پیامبران و پیاوتشاکان بون. اле مشککان دواین لیکردن. خودی اوان خویان وات پیاوتشاکان پیامبرکان ک مشککان دواین لیکردن. دوایل خواناکرد لون آن و هو وسیله یه مجازی سبالیه کلمی وسیله ک زور کس با غلط تیجیش تو آن با وسیله یعنی چی سری ماتک طبعاً الله آنان همویان، اما کدایان لیکردن خودی خواین ملاک کانو پیاوت شان کانو پیامبران همو لخوا اترسان عبادت یان بو خواک منافسان لعبادت آکن و فی ذلک فلی تنافسیل متنافسون بلع عبادتی خواه منافس ابکن. طبعاً چه بل؟ سحر پیامبره گهر هر کسی که لپیاوت شان کن منافسی کرد و کل خواز زو زرنزیک بیات و عباده. بعباده كردن بوخوي تعالى بس هاتون امره معناه وسيلان والهقاوتها لاي صوفي دريشان ولله الطرق الصوفيه ته بيغه ماركات كه بو وسيله تم بين زيكبر والاخوا بلا يا رسول الله حوارم بوك يا عبد القادر حوارم بوك مرمناي من روم رشه باوان بوك اما خودي شرك مشركينا اعبمتوك كافر بي بعد بحياتك وبهجناكه قال القران وافر هذا هو جزي <تصفيق> عليك أب كان بالشبينه. قل دع الذين زعمتم من دوني. خويت علا فر. يعني ألب محمد صوصا وسلم ادعوا الذين زعمتم من دوني. دوابكن لو كساني غير خوان. غير إخوان. كيف غير هم مش تجلى مخلوق. ما كل بداية درسك. أوتمان. على مخلوق يدرس كردوه. يا غمر المخلوق غلطة نوري پیغمرنوری خوانیه، عبدی خواهیه، نور نوری خوا او او او خوا خویه دی جلا و علا خ خواه لخوی کسی دروز نکرده و کا که خواهیه دروز کرده مخلوق مخلوقه خالق خالقه خوا جواز لگال خالک کی حموملا ایکو پیاوچاگانو پیغمبرانو حموم بناورلا من و خور و فلك و كائنات حمی مخلوقی خواهیه علا حمی ابی ایی خوانیه شایسته پرستنیه همه مخلوقاتش آگاهدارن باوی عقلیه و عقلی نیه باوی اجوله و باوی ناجوله خویت علاه القرآن تنجاری پیگوتینیوی سبح لیللاهی ما فی السماواتی و ما فی الأرض هت چیلا اسمان سبحان الله علی خواباکش شدیخ خواب ابی بتاقی تنبو پرسته که چی امی بشر نخر کار کننده و ابیم بدایل فلان و جال اي وداوي له بك فلا يملكون كشف الضرر عنكم ولا تحويله قال والله كسياتنا وانذر رج لا ايوا لا بن يا تحويله قال لا ايوا بشي شيء هيك ملائكيك هيك بيغنبك هيك بيو تشيك ده صلات يا الدنيا لا دور خانوا. يعني لسر لا او أمر أمر اللي كان يا يا مدّد يا رسول الله مدّد يا عبد القادر مدّد يا يعني يا المتين باء أي بن علي أي أخواي عبد القادر أي أخواي بينهم باء ختبوه كافر أبي هم مو عمل يشده هم يبغى طالب يتوه أيا تكفرني وقديمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء مثورة هتشي عمل يا بك إلى سنة واساسة هم يبغى توضيب أدراو هتشي نامن يتوه هاليش نخوله قال قريبيه بباتي من يتوه والله همون يجوروا شو قدوا عليه جاء فيهم اولئك الذين يدعون اوك سانيك او انداويليك اوك سانيك و داويليكن يبتغون الى ربهم الوسيله او ان بوخوان غمو بجاريان هرهمي او اطاعت اخواب كانوا منافس سبقا واتبغمرانو بيو تشاكان يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يعني پس بر چی؟ گن چیله خواز زیاد نزیکی تو بطاعت کی؟ لبرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحموکس زیاد طاعت خواهد کت. و آنو پروجیم حدیثه چه بجرب؟ بلا ولاینیو بلا ولای دانیش تو لمعاملاتی خودت سرقت جدی دیکه امروزی. یا نایک من بخوام کاله خوشبو تاو. لکه مش دیله خوشبو نیشید راوتی. انجا شو لحموکس زیاد رمایا و عبادت خود. أو عبادة كيف يقولون لذلك أنا منافسة كانت يعني أن تتفع يسبحون الليل والنهار لا يفترون شو الرش تسبح هذا أما أنا هيتش بيتأخذنا. شو الرش أهو عبادة إن شاء ما أَيَتَكَافَرْ مِيَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّمْ أَقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا أسير يمدو نقطة يكا يرجون رحمته وياخافون عذابه زورش لا عذابك هيترسن يعني في غمرة الله صمدت بيش هم وكسيك أول الأخوة زيات الأخوات ترسى الله هم وكسي زيات إيوة حالك اللي ناس سنتها كهاتوا اللي نا واحد السكار الله بايعه هاليك دا يكسره ترسى أيوب عادم ايو لنا ما وانا نوطب يعوس رشت اي تشو باه هنوبا ايو بارانا نابين البختان او بارانا لك ابار الى امريكا او لنا ذا نبل جنوب شرق اس او هم لا فا وهلكوهم وخلق لنا و با خوان كردو بهم اللي ولات يمكم مشتنا نابي اينا بين البساي ختان ايجر بارانا تشلكتهم حوله هي شي نمايا وشي اكيد او تشو نوالت تشو سس فقط نال بيترسين يا اخوي رجلي ما اجي لك راك انت مشاكل تنزوان الرسمي يقرا يا قمر فردس الله يصلح خاوشان ترسيني او حياتي خوي تعالى جاك واش ثاني درك تزور ترساب يا قمر الصلح يا غير نعمتك بازور صاصي خوياك زور زور صاصي خوياك يعني همي اخوائي يا وي ويخافون عذاب ان عذاب ربك كان محذورا فيست عذاب اخواهم ما ليه بترسين لعذاب اخوائي ب بترسين كزنيا وإخوة عذابات ما في تامله لا يعذب عذابه احد ولا يثق وثاق احد بد بستيته بكوته زنجير كزوج أو نابستيته عذاب يشد بق كزوج أو عذابنا يا نبيه ما له عذابه بترسى أمر الله كاك والله سجنك رواد لك رواد لك رواد لي نواشون كلن ودار لي نواشيب لين روح دتش يتقين شو كي يقين الدواشتك يقين يشد بوا إخواه هب لو زاتنا ترسى معنيه درجة يقينك كم او مشي لك ايمان ايمان ما زعيفة ايمان خوشه يستيمان بخوا زعيفة لترسان ما لخوة على زعيفة جاء اواني او انا او هي لأكان هاي خلجين اللي بيغمبران وبيعوشاكان او لكاتك او انا خلق دعوان لكي هؤلاء الذين تدعونهم من دونهم عبادي يتقربون اليه بطاعتي، او انا عبد منن إن او تماشا يعني كالأجيان إخوانا منافسين كالدول لسرع إبادة إخوان الأخوات الرسول ويارجون رحمتي ويأخفون عذابي تدعونهم من دوني؟ أو بو دعوان ليكن خافر بو لغيري من ممكن بيننا كستان عبد كستان كان يا دعاء شهر أينن أو يا بلكو شهر صلاة صلاة خوي لزماني عربي الصلاة يعني الدعاء للغة العربية صلاة يعني يعني دعاء للشريعة يعني او كردارو تاريك ب الله برد اسميك أو بسلامك تأييد هم يدعى تتماشى كالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم داويلك إخوائي داتن سبحان الله كان يعني إخوائي شريك الدنيا دخوامو خربهاش تحيا دخواني هر همي يبرتيا لدعاء سلام لبيا غمرك يا سلام الله وسلام سلام أكيل بياو شاكا شاية ماني يعني إصلاحات إصلاحات هم دعاء يعني خواي منزلين بيا غمر برسكنا صل يعني يجوا شكلتو هم دعاء بو كي أي بوخواي تعالى أي رجوكات بوخواي تعالى أي زكاة كات بوخواي تعالى أي حجكات بوخواي تعالى أي دعاء كات لا بوخواش وبوعبد القادر أول شيء الشكل هيردوزم همون يجوا الرجوز زكات وحجكات مطالبوا لبرو يك عبادة العبادة بخوا صرف كي خو أواني تيجي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرق فيه مع غيري تركت هو شركا هركس هر إشي بك يك أوان كم بو غير من صرف بكا حموع ملاقي بتي بتاع الله كم هو أما الله عليه السلام لإن أشرقت له احباطنا ای محمد شریک بیاب که همونی از روز عبادت و شانی از کانت جیهاد کانت حضکت حتی نعه کردو تلخیلی بیست و سه سال بیا غماره حمیتالله کم نکی شریک بیو خویت علی لین اشتراکت هم بیا غماره لیزام لاحضتنا عملو به همون بیا غمارانی شیوا و تجاجا دار من عبادت محبتی خوای به همون عبادت البخویت علی صرف کی چنک مال مزگوت کان جولی بتهبتی پیر میدن یا رسول الله هوا فلكا كهمني وش قد بطال، وبخواب بقدر يك زرة إيمان النما، بقدر يك زرة إيمان النما كواله. إن شاء الله إيش نائب من بالله بالكاكا وكسان الله كيوه كيدو، أما خوشة يستي بيا غا. نه أورقلي بوني خويت على شو خوارق قلوشته شيرك بخويت على الجاوية ترين قناها زيناب كشيرك مكا دزيب كشيرك مكا لا لا خويت على شكل دزيب وزيناب باجونة هي بسير باجونة إلا بتوه غدبي. يعني حتى تزي والزنا قلتو توبش لينك إلى نص القرآن لا على سورة النساء وفر من الله لا يغفر ويشترك به ويغفر ما دون ذلك كلمة يشاء. شا لشريك خوج نابه لخير الشريك بي ها أمر مزقوت كامل ناو واقعي أي مسلمان زاني أولي جر لواني وأزعل الدين وإيمان جن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 تفرميه الزور بي بالروادير المشركين براسته بالروي اخويا بس شريكه جي بخو قرارا اهل سار قالوا سرا ويا الله يا يا محمد لا تنمال اوه نسراو يا الله يا محمد هو شريك هو شريك يا يعني هواري بوكي نبي هواري بوكي هاورت نهبوا اخواك ريبوكسي ترناكري قال او عبداني من او انا هميان يجدستيانا كن منافسيانا كن يجبرتيانا كن لا عبادات ولا ترسمان هي أساس دوايانا كن. قال لي رياشون نقطي شاهد لق ل لدرس كمان أويا شون لي ريا ألم آتيه تماشى وكنت خوي تعالى باسي أواني كده بس نقطة بخوشة وستيان بخوا بدل ترسمانين يا الأخوا بهي وابي بنيان تعالى طلع عبد كاني من أوانه. ایوش همانش تکرار کن او من تان خوش بیه، هیو تان به من بیه، نه من استوت اشعالی که الله علیکم ربی طالب لسر، جسی سراد و استاو، کس ناته تعبرو هتاونی هو او آنان ولن و علیا کد بشری کخو. لایا مجله خواب غمر لسر کوسیر راستاو خلق محکم آگر خواب یا غمر. هكذا والله بسخواه والله يبي يا غمرك ح محاسبناك والله يبي يا غمر صوصا لا خويه ترسي الله يا للنفسي نفسي يق آيات إشمانية يق حديث إشمانية والله يبي يا غمر صوصا محاسب لخلقه كا تزعلك وريبي طالب تزعل القار حمّي لو الرجال لا تسمع إلا همسة والله يا غمران يا وتشا كم لا يك حمّي زني البلا تعالى حتى نور يكلي بدني بس بل الكثير حال يوابي ليش وما حاسبي خلقتها لا خوي بترسم هو عبداتي عبداتي إن جابي أو خوشاويتي أو خوش أو ترسو هي وقت بخوابي تانيك يا ما بس كمان لسر شيء أستا لسر خوشاويتي خوايا الله إن هر كسي تانيك درجة خوشاويتي كي زيادة دلية أو عند لخواه ترسه أو عند هي واي بخوايا تانيك خوشاويتي كت كم بو بهمان شيء و. ترسكته هي واحدة منا كت كم بيته والله خوات دعاء، دخوات انزرزور فوج بيا، زور, زور إلى بترسم زوجت عن رجاي بيا. ألا فما حفظت حدود الله ومحارمه وصل الواصلون الي بمثل خوفي ورجاءه ومحبته. هيك كاتي سنور كان إخوانا بارز حالا مکانی خواه نپاری زرایو و کس نجیشتو بخوایتمارو تعالا با ونی اوی که یه خوا خواز زور زور خوش بیه و زوری لیابترسه و زوری وای پیه. آن سه نقطه که هر سه کارمال قلوبا کارکانی دلای لناو دلای و امر رنگیاته ول ساق ساکردنو کار کارکاند ساکردنو کارکاند به پی اوی ناو دلتا چنین خوا خوش بیه اوها لنا لدریشه وای وهذه الثلاثة الحب والخوف والرجاء هي التي تبعد على عمارة الوقت بما هو الاولى لصاحب ولا أنفع وهي أساس السلوك والسير إلى الله أما أساس الرؤيش نبلا إخوة تعالى أقرب تياب الإخوة برأي أبمسين نقطة ببويب رأي خوشاويستي هي وابون وهذه الثلاثة هي قطب رحل عبودية قطب رحل يعني شيء دستاره دستار بخواد اندازان مالان کاتی خوی زوهانو سواریار پیکر دوستان. اول خواره و بیاید قطبی رها. اول خواره، برداکی خواره. اگر برداکی خواره نبا، اول سر و هر وایل که هیچجا، ها؟ تو دستار دو پارچه. یک لخواری، یک لسر. اول خواره و عربی بیاید قطبی رها. وقت باشه که خواره وی. کاتی که جنبه که تیکه یاه اگر خواره و نبا، سر و صد جاش باهر أو أعمالك أنت أو إخوار و أخوة شويته ترسوا هوابنا بأخوة تعالى أجل أود نبوه و أجل قيمة أعمالك أنت هم يروا فمتى خلل القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا حركات الدل الإنسان لم يشتبه طلبه الأخوة ليست إخوة، الأسران الأخوة، اللي هي وابن بخوة، طاو، شعر سريني أبوه ما جرا، خالك الله القلب في سيره الى الله عز وجل بمنزلة الطائر، الله أو ضلي وكتير أقوايا، فالمحبة رأسه، محبة تخشى يستيقا، وكسري تير والخوف والرجاء جناحه، ترسانو هيوابيبون دبالك يأتي، طبعاً تير بسي الرّوا بسر وبدبال الرّوا، اگر سري نبي تجيبه، طاو كتاعيب هذا، فاتجر يستيقا بشو. أقرا سرنا ما ما تطير تيرك بتشير واقرأ سرنا أبو ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل شيء بكيه خاله ترلا خاله كان أوى أن يتأسف على ما يفوت من ذكر الله تعالى. بذا كانوا. هل يقل إما بشر كيه جزء كيه نصيب كيه لا يريدكاني خوي لا بعانيانو إواران لا شوان كشونيو زكاه لا بعانيانو يا للذكرى دواني زكاه. بل أم نصيب أم جزء لا يريدكاني خود لدز مايا. هر كاتي لدست دا زورت بينا خوش بيه. أما علامة خوشة يستخو. شكل يادكلي هادكاني خود لدز دا. يعني تو بكبار عبادات نج عادات بكبار عبادات دائما يا دي خوابك يا دي خوا نوعي ها تو أي بس يكين لدى السكانين شاء الله قرآن خوي هري يا دي خوايا ذكره نورج يا ذكراني دواعي نورج ذكراني الصباح ومساء حتى ذكره كثر لبازار لملاء الأولاد شون نانا خوي شون جلبركة شون يتدرون شون أروي شون الله سي شون هموم شتى كلوا شتى أنا ذكره که کسی گفت فیروزی میاد. اگر بیاد او یکی اقلی مشتانی لذت درچه زور متألیم میاد. که ابراهیم که خوی خوش میاد. الله و اللهی وید کام لذت داشت. مثلاً تو دائما کلوت خود کار روزانه جز قرآن خوانی تو. اگر روزه گنای خوانی تو، زنار راحت می‌بی. او دلایل تو خوشش استی توی بخوی تعالی. باز اگر جد پنیه، ایفوتی نی. جد پنیه یکی چکش ایفوتی نی. دیده تا خو دیکردنامینه. فترا شد آل اشیای علی ضیاع چی من وقتی. نا خوش شد او يك وقت كي برو يعني او ياد اننك لكاتي خويا بلا مياد بدم نيبه بدلي الله جار فرميت يا جار استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني خويا بمن بمن ومن ها خوب با کم زانی و دعای دستی که دو باقیتی را ذکر هم استم سرنج هندیک بداغوا. نقل نوشه فرض کیه که او خلا تا. به تجاره ذکر کبکی. الله یک لحاماتی ل نوشونی یهود آوا فرض و سنتی یعنی اکثر به یک و کب سکن. لو آنیست تو منو یعنی منع بادت کم. آبیت هوی عزام. ولی کعبی غبار وایت استاللله نيشكت كردانيشة ذكر بك دواي الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا دواي لا إله لا دواي آية الكرسي هلك سبيلك للدواء نيشكت فرميت تباشت سورة كان يقول قل الله قل عز برب الفلق قل عز برب الناس سبحان الله كان والحمد لله كان والله أمانا بك إن جدوي هستنيشكت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 ياذكر لي صباح ومساء لبيني وق ما وشي بيعني والروش دركة وتن لبيني نيجي عصر والروش عوابون فإذا فاته ويرده هو جدلي فواتي ألمى عقري يشج لو ذكراني لدز بتشي الله كاك ذكركام لدز دشوا إن شا ذكر لي شق قدار بل خطو دائما هنا بيرجناه وبيرمداه تذبيح كيس سطونه أزارم ثنتين كيو هزارين كيو دانا داس ب. واز لو بيان ورا اويك عدد دياريا كما وندني بي اسكاتو بيجمري برك كي تري هربك اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا تيزناك بيجمري بخوا خاي بيجمر علماء هرب حد حسابي حسابي نبي إن لو كاتانه كان اللي حساب ما على نم, نم الله تأكيد بخوات شاكر كانه شاء الله بونس إذا ما تقوى على كي الله هو علمتي خوشي ستيان بو بوخو اگر لدسيتي شي در چوایا اي گرانو نه هيج بسربچه بون منيصه حديثه جلديك من عايشه جيرينو فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته اگر عملي شي بكر دایا چاكه يا ذكر يا خود ويردي شي بوایا ببر دوام يكل وكان اذا نام من الليل او مرض صلى من النهار 12 ركعه اگر شاید و ره بکوتا نخوش کوتا نی تو آنی نوشش سنت کنیم که یه انذیک رکو یا کر آنکه که داینا بله شو بیخونه تو نی تو آنی لبر نخوشی به آنی که ای کرد وای نوشش که دوازده کارتیک لشایع از دیک لروش دوازده کارتیکش وتری تانیه وتره که ای کد بوجود یا از دیکش ای کد اگر به او هابك خوش بيستكيزي هذا بي اقر وانك واذا تسهل في قضائي سهل علي تضيعه في وقته اذا كنت تهيب درس اروعين دعوكم لخوة تعالى ومن يبكى او خواه من لحمك سيزياد الخوش بي عبادتك هان يجبؤ بكين اقمي الصلاة لذكري نقوك وعادة وكو يادي خوة تعالى سبحانك الله وحظم يشهد والله أستفى